بسم الله الرحمن الرحيم ورد لكل مزة المزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعددا <تصفيق> يحسب أن ماله أخلدا <تصفيق> كلا ليه بدن في الحطم وما نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها على مقصده في عمد ممددا